م ا رأى أ ي د ي ه م ل ا ت ص ل إ ل ي ه ن ك ر ه م ا و ا س ل ا م ن ه فبشرناها ب إ س ح ا ق قالوا أ ت ع ج ب ي ن من أمر الله أتعجبين من امر ل ل ه أتعجبين ن أ م الله ر ح م ة الله وبركاته عليكم أ ه ل البيت إ ن ه حميد مجيد فلما ح ل ي م أ و ا ه منيب ي ا إ ب ر ا ه ي يا م إ ب ر ا ه ي م أ ع ر ض عن ه ذ ا إ ل ا س ج ا ء أ م ر ربك وإن قال لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إ ل ي ه ومن فاتقوا الله, فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد ع ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل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 أ ل ي س ا ل ص ب ح ب ق ر ي ت ب ا ل م ا جاء